فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيرون بموسى ومن معه ألا إنما يطيرون عن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 فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمملو الضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولم مَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهْدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُغْفِرَنَّ لَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليمي بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين